بوك تو دواتسة داوية تسعة وعشرون تسعة وعشرون فرستوراني او دين في المطعم واحد في المطعم واحد تشتسي ستيل ويلني؟ هل هذه الطاوله غير محجوزه هل هذه الطاوله غير محجوزه يا خوتي في منيو بلاسكا من فضلك قائمه الطعام من فضلك قائمه الطعام شو ви можете порадити بماذا تنصح ماذا تنصح я б випив пиво. Мінфотлик, Уехід біра. Мінфотлик, Уехід Я б випив мінеральну воду. Мінфотлик, Уехід міє махаданія. Мінфотлик, Уехід май махаданія. Я б випив помаранчевий сик. Мінфотлик, Уехід асир буртукал. من فضلك واحد عصير برتقال يا بيبى في كافو من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه يا بيبى في كافو مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب سكروم بودلاسكا Маа суккар, мин фадлик. Маа суккар мин фадлик. Я хочу чаю. Мин фадлик, 1 чай. Мин фадлик, чаю з я хочу чаю з молоком من فضلك واحد شاي مع حليب من فضلك واحد شاي مع حليب في ماєте цигарки هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر في ماєте popilnitsku هل عندكم من فضلك سجائر هل عندكم منفضه سجائر؟ مايتة زاپالنيتشكو. هل عندكم شعلة نار ولاعه؟ هل عندكم شعلة نار؟ يا немає ведelки. ينقصني شوكه. ينقصني شوكه. يا немає ножа. ينقصني سكين ينقصني سكين يا ماي لوشكينقصني ملعقه ينقصني ملعقه